بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعمتك ونجاك م س ت ع ي ن إ ه ن ا ل ص ر ا ط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير م ق ر و ل عليهم ولا الضالين ذلك الكتاب لا وجد فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ا ل ص ل ا ة ولما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أ ن ز ل إ ل ي ك وما أ ن ز ل من قبلك و ب ا ل آ س ر ة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم انزرتهم ام لم ت ن ج ر ه م نائمون ختم الله على قلوبهم وعلى س م ع ي م وعلى ابصارهم شاوه ولهم عذاب عظيم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 واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم يفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم م ن كما امن الناس قالوا انوم كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء واذا لقوا الذين آ م ن و ا قالوا آ م ن ا واذا صلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويردهم في طغيانهم يعملون اولئك الذين اشتروا الضلاله للهدى فما وضحت تجارتهم وما كانوا مبترين مثلهم كمثل الذي استوقد نيرا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم فهم ناجرون او كصيب من السماء فيهمات ورعب د و يجعلون أ ص ا ب ع ه م في اذان من الصواعق حذرا الموت والله محيط بالكافرين يتال البغض يخطب ابصارهم كل ما أ ض ا ء لهم مشوا فيه و ا ن أ اظلم على م قاموا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 الذي جعل لكم ا ل أ ر ض فراشا والسماء ابناء و أ ن ز ل من السماء ماء فاخرج منه ف خ ر ج من السماوات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أ ن ز ا د ا و أ ن ت م تعلمون و إ ن كنتم في ر ي د ه انا نزلنا على عبدنا ف أ ت و ا ب س و ر ة من مثله وادعوه فداءكم من دون الله إ ن كنتم صادقين ف إ ن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقولوا والناس ح ج ا ر ة و ع د ت للكافرين وبشر الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ان لهم جنات ت ج ل ي م ل تحتها ا ل ا م ه ا ر كلما اربطوا منها من ثمرت الرزق انقاموا هذا الذي رزقنا من قبل اوتوا به متشابيا ولهم فيها اجواج مطهره ووهم فيها ظاهرة إ ن الله لا ي س ت ح ي أ ن يضرب مثلا ما بغضه فما فوقها ف أ م ا الذين آ م ن و ا فيعلمون أ ن ه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا أ ر ا د الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهديه كثيرا وما تضل به إ ل ا الفاسقين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 ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إ ل ي ه ترجعون هو الذي, هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسوعهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم واذ قال ربك للملائكه اني جاي في الارض خليفة وإذ ق الخليفه ربك إني جاي في الأرض قالوا اتجعل الدين من فيها الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس ل ا قال اني اعلم ما ل لا أ س م ا ء تعلمون ر ع ى ا ل ل ا فقال ئ ك أ ن ب ي بأسماءها قال سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم ا ل ح ك ي ر قال يا آ د م ا ن ب ئ ه م م ا باسمائهم قال أ ل م أ ق و ل لكم إ ن ي أ ع ل م غيب السماوات و ا ل أ ر ض واعلم و أ ع ل م ما تريدون وما كنتم تدعون واذ قلنا الملائكه ابتلوا ل آ د م فابتلدوا إ ل ا اهليك ابى واستكبر وكان من الكاذبين وقلنا يا آ د م افق انت وتوزوك الجنه وكلا منها وغدا حيث جئتما ولا تقرضا هذه الشجره فتكونا من الظالمين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 م م ا ي ف ت ي ن ك م ن هدى فمن تبع هداي فلا ترضون عليهم ولا يحزنون والذين كبروا وكذبوا بآياتنا أولئك الصلاة يا بني إ س ر ا ئ ي ل اذكروا نعمتي ا ل ن ي أ ن عفوا عليكم و أ و ف و ا بعهدي أ و ف بعهدكم و إ ي ا ي فرعون و آ م ن و ا بما انزلتم ف ض ل و ا لما معكم ولا تكونوا أ و ن كذب ا ف ولا ت ج ث ر و ا من ي ا ت ي ثمنا قليلا و إ ي ا ي فتقون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 واستعينوا بالصبر والصلاه وان ذلك بربهم لا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم أ اليه راجعون يا بني إ س ر ا ئ ي ل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني أ فضلتكم على من واتقوا يوما لا تنزيناكم عن نفس شيئا ولا يقبلنا شفاعه ولا يؤخذنا علوا ولا نؤذوا الصابون واذ نزيناكم من ال فرعون يشوفونكم الأعباء م ج وفي ن أبناءكم نساءكم ذلكم بلاء من ربكم عظيم واذ ب ر ح ن ا ل ك م البحر ف أ ن ج ي ن ا ك م و أ غ ر ق ن ا الفرعون وانتم تعندون وإن ب ثم اتخذتم العجل من بعده و أ ن ت م ظالمون ثم أ ف و ن ا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون و إ ذ اتينا موسى الكتاب والفرقان ل ع ك م ت ت ب و ن واذ قال موسى لقومي ق و م إ انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى ذلكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم من زبائنكم فكاد عليكم انه هو التواب الرحيم واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نوى الله ج ه ر ة ف أ خ ذ ت ك م ا ل ص ا د ق ة و أ ن ت م ت ن ظ ر و ن ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظلمنا عليكم الغمام و أ ن ز ل ن ا عليكم المنن والسلوى كلوا من طيبات ما ر د ق ن ا ك م وما ظ ل م ن ا ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون وان قلنا ادخلوا هذه ا ل ق ر ي ة فكلوا منها حيث شئتم راسه وادخلوا الباب سجدا وقولوا و ص ت ك م نغفر لكم ق ط ا ي ا ك م و س ن ب ي د المحسنين فبدل الذين ظلموا ق و ل ا غ ي ر ا لنا ن س ي ل لهم فانزلنا على الذين ظلموا ر ج ل ا من السماء إ م ا كانوا يسرقون و إ ن تسقى موسى لقومه فكل الضج عصاك ب ا ل خ ج ر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد ع ل ن ا كل أ ن ا س ما اشربهم كنوا اشربهم من ر س ق الله ولا ت ع ث و ا في ا ل أ ر ض مفسدين و ا ذ ك ل ت م يا موسى ل ن ص ب على طعام واحد فادعوا لنا ربك ي ن ص ر ل ن ا ما تنبت ا ل أ ر ض من بخلها وخسائها وفومها وعدفها وبصرها قال أ ت ت تجلون النبي و و ج ن ا ل ل ب ي و خير اهدته نصرا ف إ ن لكم ما س ا ل ك م وضربت عليهم الذله و ا ل م س ك ن ة و ب ا ء و ا بغضر ذلك لانهم كانوا يكفرون ب آ ي ا ت الله و ي ق ت ل و ن النبيين بغير الحق ذلك لما ع ص و وكانوا يعتدون إ ن الذين آ م ن و ا والذين نادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم ا ل آ خ ر وعمل صالحا فلهم أ ج ر من ولا موسوعه م النابلسي ر و وإذ ن ن أ ن ت للعلوم الاسلاميه ت اسماء الله ع ك م ثم تتقون ا ل ت م س ن بعد ذ ل ى فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اتلوكم ن في السبت فقلنا لهم كونوا قرده ة خاسرين فاجعلنا مكانا مما بين يديها وما خلفنا وموعظه للمستقيم فاجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها معرضه للمتقين و إ ذ قال موسى لقومه إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تذبحوا ب ط ر ة قالوا أ ت ت خ ذ ن ا هدوا قال أ ع و ذ بالله أ ن أ ك و ن من الجاهلين قالوا ل ن ا ربك يبيننا مال قال إ ن ه يقول إ ن ه ا ذ ك ر ة لا ف ا ر ل ولا بك نعال بين ذلك فافعل ما تؤمرون قالوا لنا ربك لوين لنا ما لونها قال إ ن ه يقول إ ن ه ا ذكره سخاء فاخر لونها ت ك ه ا ن ا ظ ر ي ن قالوا لنا ربك لو اننا ما هي إ ن البقره ش ا ب ا علينا وانا ان شاء الله ل ن ه ت د و ن قال إ ن ه يقول إ ن ه ا ب ق ر ة لا د ن و ن تشيء ا ل أ ر ض ولا ت س ك ي الحرف م س ل م ة ل ن ا ش ي ه فيها قالوا الان ج ئ ت ب ا الحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وان قتلكم نفسا فادعواتم ل فينا والله مضربين ما كنتم تدعون فقلنا اضربوا ببعضنا كذلك ن ح م ي الله الموتى واوليكم آ ي ا ت ه لعلكم تعجلون ثم قضت قلوبكم من بعد ذلك ب ه ي ك ا ل ح ج ا ر ة أ و أ ش د قطره و إ ن من ا ل ح ج ا ر ة لما يتفجر منه ا ل أ ن ه ا ر و إ ن منها لها يشقق فيخرج منه الماء وان من هذا ما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريقكم منه م يسمعون كلام الله ثم يحدثونهم بعدما عقبوا وهم يعلمون و َ إ ِ ذ َ ا لقوا َُ الذين ََّ آ م َ ن ُ و ا قالوا َُ آ م َ ن َّ ا و َ إ ِ ذ َ ا صلا َ بعدهم َُْْ إ ِ بما بعد َْ قالوا َُ أ َ ت ح َ د ث لهم بما َِ فتح ََ الله َُّ عليكم ُ ليحاجوكم ُ بي ِِ ه ع ن َْ ربكم َُِْ أ َ ب َ ل َ ا ت َْ ع ج ُ و ن َ أ َ و َ ل َ ا يعلمون َََْ ان َّ الله َّ يعلم َ ما ي َ ش د ُ و ن ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إ ل ا اناني وان هم إ ل ا يؤمنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله من سوره ثمثلا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم ماكسبون ي وقالوا لن ت م ث ل النار الا أ ي ا م ا معدوده قل أ ت خ ذ ت م عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أ م تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كتب سيئه و ن ح ا ط ص ب ه خطيئته فاولئك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون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 و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا الزكاه ثم توليتم إ ل ا قليلا م ن ك م وانتم معرضون و إ ذ اخذنا من ا ق ب ي ن اسرائيل لا تعرفونني الله و ا ل ن ي ح س ا ن ا وبالقربى و ا ت ا ث ا والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا ا ا ل م س ي ر و للناس حسنه واقيموا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم و أ ن ت م معرضون و إ ن أ خ ذ ن ا منكاركم لا تتركون دماءكم ولا تخرجون أ م ل انفسكم ز ي ا د م ثم أ ق ر ب ك م و ن ت م ت س ل و ن ثم أ ن ت م هؤلاء تقتلون أ ن ف س ك م وتخرجون طريقا من منكم يارين تظهرون تظاهرون عليهم ب ا ل إ ث م والعدوان و إ ن ياتوكم أ س ا ر ا ت ا ف ا د و ه م وهو محرم عليهم ب افرادوهم أ ف ت ق ر و ن بعض الفتال وتكفرون الرضا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا نزلون في ا ل ح ي ا ة الدنيا ويوم ا ل ق ي ا م ة ر ج و ن الى اشد العذاب وما الله غفار عن ما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا ينصغون ولقد اتينا موسى الحساب وقصدينا ف ب ع د ي ه بالرسل واتينا عيسى بن مريم البينات و ا ي د ن وبروح القدس افكلما جاءك رسول بما لا سوى ا ف س ك م س ت ك ب ر ت ف ر ي ق ا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا ملك بل لعله الله بكفره فقريبا مما ن ي ؤ م و ن ولما ج ا ء ه ل كتاب من عند الله مصدق لما ر ا ه وكانوا من قبل ي س ت ك ف و ن على الذين كفروا فلما جاءوا ولما عرفوا كفروا بك فنعمه الله على الكافرين بئس مكروه ان انفسهم ان يكفروا بما انزل الله ربهم ان أ ينزل الله من ف ض ي ه ا ل ى من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب واذا قيل لهم انما انزل, بما أنزل ويكبرون ويكبرون كل كل ينكتون ينكتون الله قالوا اهله ما انزل علينا و ي ك ب ر و ن بما وراءه وهو يحكم مخلوقا بما نعم قل فلم تقتدون انبياء اللهم قبل ان كنتم و ت ك ن ا ف م ا ل ع ن ي ا ل من اجل ه ن ي و ن ه ن ا ا ل من ا ل ان و ن ه ن ذ ك افضل من اجل ان يكون ه ن ا ف ض ل من اجل ك و ن هناك افضل من اجل ان ي ك و هناك افضل من اجل ي و ن ا ك افضل من اجل ان ي و ا س افضل من اجل ان يكون ن ا ك افضل م ج ل ان ي و ا ك افضل من اجل ان ي ك ن هناك افضل من اجل ان ي ك ن هناك افضل من ا ل ن يكون ه ا ك افضل من اجل ان يكون هناك ا من ا ج ن يكون ه ن ا من ا ج ن ك و ن هناك ا من اجل ان يكون هناك افضل من ا ل ان ان ان ي ن كانت لكم الداء الاخره عند الله ص ا ل ص ة من دون الناس ف ت م ن و ا الموت إ ن كنتم صالحين ولن يتمنوا ابدا بما قدمت أ ي د ي ه والله ر ا منذ الظالمين ولقد ج ن د ا انه أ ح ر ص الناس على حياتهم م ن الذين أ ش ر ك و ا يود اعبدون ع مو ا أ ل ف س ن ه وما هو ب م س ح ح ي ن ل ع ذ ا ب الا نعم الله بصير بما نعم قل م ن كان د و ا ل إ ب ر ي ل فانه نزله على قلبك باذن الله م ص د ق ل م ا بين يديه ووزن وبصره من كان عدوا لله وملائكته ورسله و ج ب ي ل ومن كان فان الله عدو ا ل ك ا ف ر ي ن ولقد أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك ايات بينات وما يكفر بها إ ل ا الفاسقون أ و ل م ا عاودوا عهدا بدوا فريق منهم بل أ ك ث ر ه م لهم ولما جاءوا رسول من عند الله مصدق لما معهم هذا فريق من الذين أ و ت و ا ل ك ت ا ب كتاب الله وراء ظهورك ي ن أ ن ه م لا يعلمون واتبعوا ما ت ت م س ي ياصين على ملك سليمان وما كبرت دينا ولكن الشياطين كبروا يعلمون الناس استحراما ل وانزل على الملكين بباب لها اوتار وما يعلمنا م أ احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكبر فيتعلمون منهما ما من يفرقون به بي بين الموت وزوجه وما منبضات من بإذن أحد إلا بإذن الله ولقد ي ت ع م ما و يضروا ولا و ن ينفعهم ل علموا من اشتراه ما لهم في الاخره من خلاق ولو ما شغل أنفسهم كنتم ا امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راينا وقولوا ظلمنا واسمعوا ولتلكن ا عذاب اليم ما يودون لنا ان نكفروا من اهل الكتاب ولا ن ل م ش ر ك ي ن ان نزل عليكم من خير من ربكم والله نفتق برحمته من يشاء والله قل فالظلم العظيم ما ل ن س ق من ا ي ة أ و ن شئات بخير منها أ و مثلها أ ل م تعلم أ ن الله ل ى كل شيء قدير أ ل م تعلم أ ن الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله به ونذر ولا نصير أم تريدون أن لكم موسى من ومن تتألوا رسولكم كما من إلى نوسى قبل يتبدل ك ف ر ض ا ل إ ي م ا ن فقد ظ ل سواء السبل وده كثير من أ ه ل الكتاب لو يردونكم من بعد إ ي م ا ن ك م ك ف ر حسدا لانفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ف ا ع ب و ا واصبحوا حتى ي أ ت ي الله بامره إ ن الله على كل شيء قدير واقيموا ا ل ص ل ا ة واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير ت ج د و ه عند الله ان الله مما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنه كلا من كان هدى او نصارا تلك امانه م قل هاتوا بها لكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أ ج د ع و ولا فوق عليهم ولا هم وقالت و اليهود ليست النصارى على شيء وهم يكدون الكتاب كذلك قال ا ل م د ي ن ة لا يعلمون مثل قولهم فالله يحق بينهم وبين قيمه بما كانوا فيه يختلفون ومن اعظمهم من م نعمتها الى الله ان يشترى فيه اسم وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الى الخائفين لهم في الدنيا جزيئه ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فاينما تغي فتم وجه الله إ ن الله عز و ج ع ل ي و ق ا ل ا اتقى الله ولدا سبحانه بل ل و م ما في السماوات و ا ل أ ر ض كل لوم قانتون بل ل و م السماوات و ا ل أ ر ض و إ ذ ا قضى أ م ر ا ف إ ن م ا ي ق و ن لومكم فيكون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 ولا تسال عن أ ص ح ا ب الجحيم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ت س ت م ع م ل ك ه م قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أ ه و ا ء بعد النبي جاءك من العلم ا لك من الله ولي ولا نصير الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يدعونه حقتنا وهم اولئك يذوبون به ومن يذوب به فاولئك هم القاصرون يا بني اسرائيل اذكروا رحمه للتي أ ن ع م ت عليكم وان أ فطرتكم على العالمين واتقوا يوم ا ل م ا ت ا ج ذ ي لا تزغ عن نفس شيئا ولا يقبلنا ب د و ن ولا تنفع شفعته ََ وله َ ي ْ ص َ ر و ن و ِ ذ ْ بكلام ت ابراهيم َِ ربه َ بكلمات ََْ ف َ ت َ م ه ُ م ْ قال ََِ ن ي جعلك َْ لنا َّ س ِ م َ ا ء قال َ من ذريتي َ قال ََ لا َ ينال ََ ع ه د ِ الظالمين و إ ذ جعل البيت م ث ا ب ة للناس وامنا و ا ت ج ذ و ا من مقام إ ب ر ا ه ي م م ص ل ى وعيدنا إ ل ى إ ب ر ا ه ي م واسماء الله ا ه ر س ن ى بيتا للطائفين والعاشدين والرسع السجود و إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م رب اجعل هذا بلدا اهنا وارزق اهلهم من الثمرات من امنون و ا ل ي موسوعه الآخر ا قليلا أغطروا إلى ثم النابلسي ا للعلوم ق الاسلاميه ر ب ن ن وليتنا امه مسلمه لك وارحامنا اشركنا وتب علينا انك انت ت ل ت و ا ب الرحيم ربنا بعث بهم رسولا من ه يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرضى عن مله ابراهيم إ ل ا من س ب ل نفسه ولقد اصطفيناه ب ي الدنيا ونجيناه ف د ا ل ا خ ر ة لمن ا ل ص ا د ح ي ن اذ قاله و ربه اسلم قال اسلمتم رب العالمين ووطنينا ابراهيم ا ل ي ن ي ويقول يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعلمون من بعده قالوا, قالوا نعبد الهك واله ا ا ئ ك ابراهيم واسماعيل واسحاق الهه واحده ونحن له مسلمون تلك أ م ه قد خلت لا ما كتبت ولكم ما ك س ب ت و ل ا تسالهم عما كانوا يعملون وقالوا قرودا او نصارى تاكلوا قل بلغ الله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوبنا ُ ا بالله وما انزل الينا ما انزل ا ل ى إ ب ر ا ه ي م واسماعيل واسحاق ويعقوب واسباب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 صرغه الله ومن احسن من الله ص ر غ ت ه ونحن له عادلون ب قل اتخذوننا في ا ل ل ه وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم أ ع م ا ل ك م ونحن له أ م تقولون ان إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق ويعقوب و ا ل أ س ب ا ت كانوا هودا أ و نصارا قل أ ن ت م أ ع ل م ا ا ل ن ا ومن أ ظ ل م م ن ك ت م ش ه ا د ة م ن د ه من الله و م ن الله بغافل عما تعملون تلك امه قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كسبتم ولا ت س أ ل و ا عما كانوا يعملون